تمام خلاص تمام هيعطي الضوء للثاني خط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 استخدم تماما في ثلاثه وقادر اتكلمنا في الخطه الاوليه على باص <laughs> <laughs> <laughs> you need two sevens for the heart. And you need two sevens for the heart. First command you know seven, left, second command you know seven. For example, I think that I am going to be there for a rule about see, this لكن في دي كانت دي كانت عادله 4 3 7 2 بعد كده ايه بعد كده نفس الموضوعه الموضوع دي 2 3 موجوده ماحق <تصفيق> إن mind during this hard sound أو during the second hard sound أو during the win na na na رأي من ماح gener التحمل bitcoin Pretty hard sound is for我的? Second hard sound is for me إذا أغاشت سنة بالن散maybe and stay with جاي من ايه كان من تنسيوج اوذي اربر الاربر اللي <سؤال> هو نظر بار ورا بار خلاص لكن عشان يعني بيترغم شدتهم نتيجه ليه بر ويقوموا ب دي قدره تشد كده اخر ان شره البار <سؤال> تساوي في جوجر 5 12 12 او في 3000 بالميكرو دلوقتي ان شاء الله ده ده في 8 اختل مرات سلام هبسمع في ايه اصلا كود برونك ان يعني الوقت في نفس الوقت ده يعني عكس استثناء 7% ال فالكول بار تاون 7% اسكو تعالوا نقول دو لا, دوم، لا, دوم، لا <دوم>. تو د ټک ټاپ هذا هو. سيك النهار صوت جهاز بيتشن بروسي فيون البارد نقول اوتيك والبربرري بار. فورت البربرري فراوت كاش بوتي. 3 4 6 ده يديني ذكر النهار 7. وورن مال بارد ان تو بار. وبعده اي في اي اكيد زي كده ريسولف بروداستو دول انا عشان كده في مشاكل على السايد على الباور بروداستو ممكن تخيل <تصفيق> على النيو تريبون <تصفيق> ده طب الدين القاس هو ثاني كده خلاص اقدر اعمل اورديشن دي الخط الثانيه اعمل فاليو لما بكلم نفسه القاس كده نشوف القاس اعمل ديشن في القاس كده <تصفيق> الريت اور فريكونسي والريت والفريكوتا امم وأناHojen هل بواسطت الحصول و أ mêmes شيوا أملا أنّ.. دونك هي في الأنفضل أكيد أتمنح أنّ أو شكل هذا تأتير سأُصدست في ط fact حوالا Bass من ديكت او طلب تصوير في لينك اوصي في صور سايز بريجنسي ده انا عندي بايو عندي استو عندي عندي عندي موتر كونديشن موتر دي ال 3 9 7 طيب لو انا عندي حالات حالات وصول زي انت يا حسام زي كل فرايتنج فرايتنج بتاعت الميزنه هتزود لي هات بيت وذا كل كانت تعاملت 1000 كارت في ده طب خد على كده بتتكلم في البديت بتاعك عشان هو او اذا ده كده اللي هي دي اللي هي دي او دي اللي هو في هو دي اللي هو في هو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 ولا تاخذوا فيها اي حاجه من اللي عايزها هتأثر وهتري في استخدامها بطريقه وبضمانه لحاجه على حساب الهلال اللي الناس بتحبوه جدا ما تقوموا السنه كده وادينا وادي البطن شويه والله من هليغي يعني الويجن تعمل تقريبا في الويجن ال سيكشن application ليه دوكيتيشن على طيب انا قلنا كل الساعات صوت ده ليه يا اما من التيت بطنس دركشن يا اما من المايكرو طيب انت بتجيب لو انا عندي المتر البط انا اشوف الكولكس كده يا جماعه مفيش بس مش شايف حاجه ثانيه مفيش سخن لا وانا اشمنه يعني انا قررت ايه فيال بقى كده كل نشره بالكلمات ساوند كان في ده بقى حق النهارده في التبادل شايف ان في فرق او مع فكره غيره لا يوجد المصدر المصدر المصدر شكراً لك شكراً لك خليه أولاً الرئيسي أولاً المشرب ميج لك والأخص السديدي للأفضل أوليك واحدة أفضل على البعض ويأتي لكي تكون لكي تكون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 عندي دلیست په ورته اړتیا توشره پخله پریس او څه اپ دا هغه خاطر د دې پریس صح کوپی نو موږ د دې په اړه درې وخت درې وخت دا د ورن د پستون تاسو داس نو رسنه في بتاع ده سواء بعدين تشيلها خالص بعدين المشنه نفسها وبعدين زي كده وبعدين تمام دول دول وبعدين نبتدي كده نطلع عليها 100 مره وبعدين المنور جادي؟ تستريمي الساوء ما نايفه؟ من هورتك هي أفنور ما نساوي بس ما حدولي السستور أو ديستور البريكاردي أساوي هي لها أشكال مختلفة لكن ديال تلك دي جايفة البريكاردي بذلك للمنمر ولا التانية؟ هي البنين كلها مصنوط أفنور ما نساوي أيضاً <تصفيق> تشفر؟ يعني البريكاردي أساوي بذلك لغضر مرور ولا ينفر المنجل جايه متر ديركاردز 6 خلاص يبقى عباره عن ضر مساو يوم يوم واشكال مختلفه او اشباه مختلفه اسمها ها ديورينج ستور او ذا ستور ايه اللي جايه منها هارد ديزز او مش حاد ديز او دايموند ديركارد لما تكون جايه بره ده هتروح في في اشكال مختلفه ونروح على ديركارد ela sẽ mang Francesco ゴ cl cl cl cl cl Black セ this 26 أع você يبت然 semu Давайте شكرا أجلب Hi I xin خط doesn a e oh ممكن تكون معاه دي شوكولاتة وزر بيدو الدرواز لو معاها دي شوكولاتة سيبنيها لو معها شوف ايه نان ورجع يبقى ريشه سيبها ورجع يبقى معاها ايه نان لو رجع أو معارضة تزيل معارضة تزيل في الأسامين بطول معارضة تزيل سميئة في السرور ودعاً في السرورة ودعاً في السرورة قال لك مشاركه من زائد دي في سرك او في هي في حاجه عايزك تعمل في سرك زي ما هي صاغه صترز يعني يعني شفتها شفت دي طب ايه ده اللي هو ده بس طيب تكفى حلو انا سام البريكارده ايوه انا اسمي مختار من البريكارد انا انا الاورجانيك سوبر سوبر خالص تمام هاي اي حاجه ما فيهاش الكال او الكال فيشن دي تسمح فقط انها تستوي يعني اورجانيك حاجات ما فيهاش الكال ديزيز تسمح فقط ان هي ايه تستوي عايزه حاجه فيها ماده زي الفطر دي زي اللي بيترب عنده بكتيريا زي كلام إذا كنت أجلتك سبتك أسمعها دورينسفستور ودستور ما هي هنا؟ نعم أين أخب؟ لا، من هناك هذا طبعا، هل سنك؟ نعم ألتنا نفتك دورها، هل سنك أفصل؟ أي حاجة، فلحار تريجي؟ تمام أسمعها دورينسفستور ودستور مستمر أي حاجة، استورجن، أو أورتيجة الأنينية، أسمعها فقط دورينسفستور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 أنا أحب الموقات هذه مينة سجد في مينة فالتالي المينة الفرسيشة المينة السجد وحالات وحالات الفرسيشة في مينة في عمدي حال اسمها المينة السجد هي بابا نحن على السجد الرديد وشوف ديرين او ديرين په کومه د بانک لري د بس په کومه دا دغه د دې کې څه ده دغه د 234 د دې سره هغه د دې سره د دې دغه هو قال سايت في كورت تشيك بريوجي لا فورس. قليله. اه هو براد بي بيتا. ده يعني حاجه ثانيه. اديك دي دي بينا سستس. دي سته. طب انا عندي دبل ديزيز بيعمل الكليتيشن. فين حسابات؟ وبي سيستس. بينا قصيف في كيسيس اشفان طب احس فين من الوصفه طبيعي فيه ايه اللي بتفكر احس ايه احس في حالات البدء عن الانترانس اوردي مانديبل كيتل احس بكده انت ترانس اوردي مانديبل احس ان عماله جذر دين بيحصل فيه يور بوكيت ده بيرا سبسيشن بولت بيرا سبسيشن اضغط عليه جبت ايه ترو بيرا سبسيشن بلاقي اقول لك ترو في ايه في بشوف من بره البنك لا بشوفه عامل من بره الشباك اللي تحت الريلي في طقم برضه قص طقم برضه قبل ما اضغط على الزر الباصي بيستقبل مش ليه موجود اثنين ترانسفورم ديماج ثلاثه عام وفي شكلين جينرايز وتافدين What? What? How does it take to the position? Where? Where? Where? Where? Where? Where? Where you want to think? Here you get it. I see that. Hmm. Do you want to say good? Yeah, I think. I think so. Well, you know, it's nice. ده خلاص كده خلاص الموضوع دي كلمه هو انجي اكتر حاجه عندنا حاجه وعندي الطب الخلاحه احمد انا دي موجوده في كذا ورقه راضون راضي بيحصل سلكشن وكده طلع على حاله استا في ايه طلع حمار اجي المشكله ياخد الكاميرا الكاميرا طيب طيب كده كده الموضوع ده فاهم طيب الدرجات العاليه عشان نشوف راجعين كل الدرجات